مجموعة من الأسلة عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع اسرائيل وهذه الفتوى كثر القائدون فيها ما بين متزع للهوى وما بين ضعيف الكيانة وما بين متعالم وما بين سفيه يرفع لسانه في اعراض العلماء والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصه هذه الخفيه حتى يزول الشك وتزول الشبهه واثابت الله الفتوى منظمه الفتح التي يراسها جاهز العربات اتفقتنا على سرعه <تصفيق> معينه وكثر السائلون المسلمين وهم عن هذا الامر فقلنا لهم مانع من الصدق إيه لرأى أن يسؤلون منظمة فتح لرأى أن, ان هذا أصلح له وأسلم من قتل أولادهم وإذائهم سواء كان مطلقاً سنوات معدوده أو مطلقاً ويضم موقف حتى يردعهم الله قوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم وبيلناه الغدوى الأذلة في ذاته فأنا رفو قاسم صالحا بعضهم في صحا موقفا وصالح بعضهم في صحا مبلغا غير المؤمن فصالح على مكة لما سد أذاره ومنعوه من زياره الزيت في الهدرة ومنعوه من عمره لكي تشتبه صالحهم على أول عشر عشر سنين يعملون الناس و... يكف بعض من بعض من القتال وصالح وصالحه السلحة بغبارة على المسلمين لكن تقبله النبي للمسلح حالنا حتى يمن الناس حتى يفايدر الناس المبينة وحتى تعلموا الدين ويجردهم وهم شرط عليه أن من جاء المسلمين ذئل نبينا مهالراً مسلماً أن به فوافق على الشرس قال من كان منه الموت وسيجاء الله له برزه وقوله وصاره على انه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله فوافق على ذلك محمد بن عبد الله هذا ما صار عن محمد بن عبد الله اهلا وعلى ان يقول بسم الله لا يقول بسم الله الرحمن لانه يقول معنا ايه الرحمن كيدا وشورا هم يائلهمون الرحمن فصالحهم على العزاء بشر صورهم من مصلحه العامه وصالح عباد من العرب مطلقا حتى يكف شرهم عن الناس وصالح اليهم المدينه صلحا مطلقا لما قدمها حتى يامن المسلمون بشرهم فلما فتح الله قبائل الأعظم عن وجعلهم بعد تسلط من الأسلم وإلا هودهم ولما نغى الله وقع صلحهم تعطلهم نوم هدف وأنزل الله بهذا المعنى قبله وإن جنعه للسلم لنكبه فلنحن السلم الصلح وإن جنعه للسلم بين أهلها وتوفيها أعظم لأن سلحة يترطب عليهم مصالح وإنه قد يسر الكفار قد يهديهم الله فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا منهم الا البصيره وراوا ان دققوا في فلسطين في فلسطين وشبثوا مع اليهود في التجاره ويعرفون الحجاره وتقتلهم اليهود ويسكنونهم ان هذا اولى من الصلح وهذا من الجهل فان صلحا يمكنهم ديني ديني من اداء دينهم وقوائم دينهم ويكرهم من اذى اليهود وقتل اليهود سجنهم خير لهم الحاله التي امن حوالي خمس سنه وهم نعرف الان في قتال وسجون طويله باسباب صبي تعرض اليهود بحجر وقد يقوم بها على سياره الله وغيرها وقد كتمنا لأن أسلح لها تطلب الإضاحة من جماعة منها في أحد أسلح لتطلب الإضاحة وقد كتمنا الإضاحة المزيدة البيانة ينشر في مجلس المسلم وعرشنا إلى مجلس المسلم وإلى غيرها ونعلم ينشر على اليوم قد حل ليلة أو غدا أو يوم الجمعة العجل. المسلمين. <تكلم> هل على عدم من الشجاعات الشهير المسلمون هل تتجربون؟ هل اليوم؟ ماذا اليوم؟ بيان لها